ل موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي ه م الاسلاميه ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا 「そし ا 私は私の思いを語るのは私の思い ن 語るのは私の思いを語る ن は私の思いを語るのは أ の思 م を語るのは私の思いを語るのは私 ن ا ربنا اسماء الله الحسنى ファンはね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 لا ي ض م و س و ل ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في ب ل ا متاع د ق ل ي ل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس ا ل ا س ل ا ر ب ه م ل ه 「خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير ل ل أ ب ر ا ر w e a t my- اسم الله وصابروا ورابقوا واتقوا ا ل ك م ت ف ر ح و ن ا ل ح م د لله أتقيم ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غ ي ر ا ل ب ع ل ي ه م و م ا ل ا ف ل ا أقسم وانه لقسم لو تعلمون 「私たちは私たちの思いを聞いているのは私たちの思いを聞いているのは私たちの思いを聞いている و は私たちの思いを聞い ل いるのは私る。 私たちはこの ي りを見ていきたいと思います。 「さあ皆さんも一緒 ن 暮らしていきたいと思います」 「今 ل も一緒に暮らしていきたい